بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا إِذَّادَا رََّّهُِدَ أَخَفية قَالَ رَبِّ إِ وَهَلَ العظْظَمُ مِنْ مِ وَشْوْتَغَ لََّأسُ شَيْبَمَ وَلَمْ نعَمْقُم بِدُ غَ إِكَ رَبِّ شَقِيّ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 قُلْ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَتَهُ وَعَشِيَّه يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا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 من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشا ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا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 ذَهَبَتْ إِلَى الرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فريا يا اخْتَهُنَّ مَا كَانَ أَبُكُم رَأْسُو وَمَا كَانَتْ أُمُّكُ بَغِيَّة فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا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 يكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا منهم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 وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَن عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ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 تهل ارض منك واهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفي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 اللَّهُ وَهَبَ لَنَا مِنْهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ولاديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا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 وَرفَع الن مَكَانًا الغَالية أُلائكَ الذيذينَ أَنمَ الله عَلَهم مِنََّ ببينَ مِن ذُوَةِ آدَمَ وَمِ حَمَ النَّ مَ غووح وَمِنْ مَنْ حَمَلنَا مَ غَن وَرحِرون وَمِن ذُرّنتِئِبَ الرَّهِيمَ وَإِسر إلَ من هَذَنَا وَلِتَبَيْمن إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتٌ رَحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيَّا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاسْتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا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 إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَهْوَاً إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَتَهُ وَعَشِيَّهُ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 ما لا نظرا انهم حول جهنم مرثيه ثم لن نزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمناتيا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 حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ رُدًّا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوا هُدًى ده ده ده ده ده ده ده وَالباقياتة الصَّانِِ حَاك خَيُونع ذَرَب بِكَ ثَوَابَ مَ وَخَيُْ مَ الذي كَفَرَ بِ آاتِنَا وَقَالََ لَ أُتَيَّ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 فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحسر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم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 ان كل من في السماوات والارض الا كان رحمان عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وان كلهم اتيه يوم القيامه فودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا